يربنا ظلمنا فغفر لنا إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقال சூ மே وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا مَا مَوْئِدُنَا إِلَّا إِلَيْكُمْ لَمُصَرُّون وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا قَالُوا إِنَّا تَقِيٌّ ظَنًّا